يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه بينه وعاشروه نبى المعروف فإن كرهتموه نفع ساء تكره شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرة